السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على اشرف المسلمين سيدنا و ن ب ي ن ا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن و بعد ان من أ ع ظ م نعم الله على خلق الله ي ن ع م ة ا ل إ س ل ا م التي تربط بين أ ب ن ا ء ا ل إ ن س ا ن ي ة من في الشرق ومن في الغرب وتجمع ا ل ع ر ب ي ة ولع ا جنيه تحت لواء واحد وهو لواء لا اله إ ل ا الله محمد رسول الله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة نعلم جميعا أ ن من دعا ل إ س ل ا م كان في و ب و ء م ك ة و د و ح ة ا ل إ س ل ا م كانت في حرم ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وقد بارك الله تبارك وتعالى في ذاك النبع الجاري ففرضت أنهاره حتى تلفقت في الجاري ذاك النبع أنهاره البلاد حتى شرق ونحن غ ر بارك ب ه ا كما الشجرة تلك في ف ف د ت وأظلت أغصانها العالم الإسلامي ن كله و على في هذا المجلس إ ن م ا نستظل بظل ا ل إ س ل ا م وننعم ن ع م ة ا ل أ خ و ة في الله تبارك وتعالى وقد وفق الله تبارك وتعالى ح ك و م ة الحرمين ل إ ن ش ا ء ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في ا ل م د ي ن ة و ر ا ب ط ة العالم ا ل إ س ل ا م ي في م ك ة وقد أ و ف د ت الجامعه ا ل ا ش ت ر ا ك مع ا ل ج ا م ع ة دع ا ر ا ب ط ة وفدا للتعرف على المسلمين والتعرف على أ ح و ا ل ه م في إ ف ر ي ق ي ا إ ل ى أ ن تصل ا ل ب ع ث ة إ ل ى هذه ا ل ب ل د ة ا ل م ب ا ر ك ة وهذا القطر الطيب بلده موريتانيا ي ر أ س هذا الوفد ف ض ي ل ة والدنا الشيخ محمد ا ل أ م ي ر بن مختار المعروف عندكم ي ا ب الجكن ا ي م و ل د المدني المهاجر ا ت ومعه تلامذته و أ ب ن ا ئ ه في شرف خدمته وصحبته من مدرسي ا ل ج ا م ع ة وممثلي ن م ا ل ر ا ب ط ة ولقد حظينا بشرف هذا اللقاء و إ ن من الواجب علينا في هذا الوقت أ ن نسجل ما شاهدناه ولمسناه و ر أ ي ن ا ه بامر ع ي ن ن ا من كرم أ ب ن ا ء هذا البلد المبارك ح ك و م ة وشعبات فلقد وجدنا الصغير يعظم الكبير والكبير يشفق على الصغير ولقد وجدنا رئيسكم ولله الحمد ك أ ح د إ خ و ا ن ك م فهو للصغير أ ذ ى وللكبير ولد وللمقارن أ خ فنعم الرئيس ونعم المرؤوسين و إ ن ن ا لنسجل في هذا الوقت كلما لمسناه وشاهدناه من التسهيلات التي قدمتها تلك ا ل ح ك و م ة ا ل ف ت ي ة لهذا الوفد الذي ما خرج إ ل ا لله وفي الله فقد قامت هذه ا ل ح ك و م ة ا ل م ب ا ر ك ة بكل ما ييسر م ه م ة هذه ا ل ب ع ث ة مما تقر به ا ل أ ع ي ن فقد و ف أ و ف ل ت مع هذا الوفد وفدا آ خ ر من خيار ا ر ج ا ل من العلماء والساسه وطلبه العلم يوافقون هذا الوقت شرفا و ت ك ر م ا لهم فهي ن ع م ة نحمد الله تبارك وتعالى عليها نسأل لنا أنشب والسلام الله ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله、وبركاته. لو التوفيق لمقام وبركاته هو ورحمة تكرمت ترك ك ر ش أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا يا أ ي ه ا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشا والسماء ب م ا ء و أ ن ز ل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات ر ز ق لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون و إ ن كنتم في رعب مما نزلنا على عبدنا فاتوا ب س و ر ة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إ ن كنتم صادقين فان لم تفعلوا و ل م تفعلوا فاتقوا النار التي و ق و د ه ا الناس والحجاره في عده الكافرين تلونا عليكم هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة من أ و ل س ر ة ا ل ب ق ر ة و إ ن كان الكلام عليها لا يسعه يوم ولا بعد يوم الا انا اريد أ ن الكره حولها ن م ا ل ج ي س ت ب ي ع ب ا ل ن ا س بعضا من أ ض و ا ء ا ل ق ر آ ن أ و ل ا ننبه إ خ و ا ن ن ا على فضل ا ل ق ر آ ن العظيم و أ ن فيه جميع خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف ع ل ن ا جميعا ان ت د ا ر س ه ونتعلم ه حتى نعتقد عقائده ونحل حلاله ونحرم حرامه ونتادب بابابه وننسجل بزواجره ونتربى بما فيه من مكارم ا ل أ خ ل ا ق ونتعين أ ن بما فيه من العبر والمواعظ والامثال وقصص ا ل أ م و ر ا ل م ا ض ي ة الله جل وعلا في هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة التي تلونا منها هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ت ي هي س ل القرآن ل ا ا م س و ر ة ا ل ع ظ ي م ة التي بين الله جل وعلا فيها ومهز فيها جميع ذ فيه ي الاسلام ويكرر فيها أ خ ب ا ر ا ل أ م م الماضين و أ خ ب ا ر ا ل ج ن ة والنار وقام فيها د ر ا ه ي ن العقائد و م ن ا و ر ة الخصوم ويكرر فيها دعائم ا ل إ س ل ا م من ص ل ا ة وصوم و ز ك ا ة وحج ويكرر فيها ا ل ع م ر ة و أ ك ل الحلال و ا ل أ ح و ا ل ا ل ش خ ص ي ة من نكاح وطلاق وخلع والمعاملات كالديون والربويات والوثائق والشهادات و ا ل ر ه و م وما جرى مجرى ذلك نلفت ا ل و ا ن ن الى إ الترتيب الغريب العجيب الذي فعله الله في هذه ا ل س و ر ة أ و ل ا ابتداء الله هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة بحروف م ق ط ع ة ا لا ل مين وهذه الحروف ا ل م ق ط ع ة لا شك أ ن ه ا تلفت نوار السامع إ ل ى ما يتكلم به بعدها وتجعله متعطشا عليه و ا ل آ ن ليس مرادون الكلام على الحروف ا ل م ق ط ع ة ل أ ن ه كلام يستغرق الوقت كله ولكن لما ذكر الله هذه الحروف ا ل م ق ط ع ة و ا ب ت د أ بها هذه ا ل س و ر ة ا ل ع ظ ي م ة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه ف ب ي ن أ ن هذا الكتاب المشتمل على خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة الذي هو النور المبين والحبل المتين الذي أوضح, الذي اوضح الله به العقائد والحلال والحرام وجميع خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة لا تتطرق ا ل ر ي ب وللشكوك و ل أ ن معجزته أ و ض ح من أ ن يتطرق إ ل ي ه شك ونعروف ان للسائل ان يقول كيف يقول العائد فيه بلا التي لنفي الجنس مع أ ن ق و م ا ارتابوا فيه وحصل من امرين كقول ا ف يقوم ارتابت قلوبهم ب غ ر د ه م يترددون ونحن نقول الجواب أ ن ا ل ق ر آ ن بالغ من كمال ا ل م ع ج ز ة و إ ي ض ا ح ا ل م ع ج ز ة ما وإنما لا تتطرقه الريض والشكوك وإن ما ارتاب للشكوك أن تتطرقه فصرح ي المرتابون بان ك م هو أ ع من يتذكره لم ن لم يعلم انه الحق انما منعه من ذلك اعماه ومعلوم ان عدم رؤيه اعمال ل الشمس لا ت ق د ح ه في كون الشمس لا عيب فيها إ ذ ا لم يكن للمرء عين ص ح ي ح ة فلا غرو ر أ ن يرتاده ب مصفر ع أن لما بعد أن بين أن القرآن فيه جعل جميع الأمة التي منزل إليها المحكم المنزل ثلاثة هذا ط و ا ع جميع ا ل أ م التي إليها هذا ا منزل ل م ح ك م المنزل الذي هو س ف ر لا يدخل للجنة أحد الا عن طريق العمل بها ا ل ق ر آ ن ولا ي د خ ل و احد النار إ ل ا عن طريق الاعراض عنه قال جل وعلا في المعرضين عنه ومن ي ق ف ر به من ا ل أ ح ز ا ب أ ي كائنا ما كان فالنار موعده فلا تكفين اليتيمينه انه الحق من ربك ولكن كار الناس لا يؤمنون وقال جل وعلا فيمن أ و ر ث و ه وعملوا به إ ن الذين يتلون كتاب الله و ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ل ا ل ن ا ر زقناهم ش ر و و عاليه ي ر د و ن تجاره للتبور لي وفيهم ويزيدهم ج و و ع ه م من فضل إ ن ه غ ف و ر ش ك و ر و الذي أ ر ح ن ا إ ل ي ك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إ ن الله عباده لخبير بصير نم ا و ر ا ن الكتاب ا الذي نصطفين ا ا من عبادنا فبينا ان اراه ع ل ا م ة ا ل ا س ت ف ا ء نم قال فمن ا ل و ا ل م لنفسي و من ا ل م ق ت ص ب ومنهم صادق بالخيرات ثم بين ان هذا ا ل ق ر آ ن هو اعظم و نعمه ذلك هو ا ل ه د و الكبير ثم جاء بوعد الصادق جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من نهب وللاسف بها حليب الواو في قوله يدخلونها شامله للاصناف السلامه وعلى راس الموالم لنفسه وكان بعض العلماء يقول حق لهذه الواو ان تكتب بماء العينين ل أ ن ه يدخلونها فيها وعد صادق ب ا ل ج ن ة للجميع وعلى ر أ س ه م الوالي لنفسه وكان بعض العلماء يقول ما الحكمه في تقديم ا ل و ا ل م لنفسه قبل السابق والمغتصب والله حكيم لا يقدم إ ل ا لنفسه تستوجب التقديم كان بعض العلماء يقول هذا مقام ينهاركان ف ق د م ا ل و ا ل م ل ي ئ لا يقرب و لأن الشاهد ان الله بين في آ ي ا ت البقره التي تلوناها أ ن ا ل أ م ه ب ا ل ن س ب ة إ ل آل ى هذا الكتاب المنزل الذي هو أ ع ظ م ن ع م ة أ ن ز ل ه ا الله من السماء الى الارض وعلمنا أ ن نحمده على إ ن ز ا ل ه ا في غير ما آ ي ه كقوله في أ و ل س و ر ة الكهف الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اي لم يجعل فيه عوجاجا كائنا ما كان لا من جهه الالفاظ ولا من جهه المعاني فالفاظه في غ ا ي ة العجاز و ا ل س ل ا م ة من العيوب والوصمات ومعانيه كلها في غ ا ي ة الكمال أ خ ب ا ر ه صدق و أ ح ك ا م ه عدل وتمت ك ل م ة ربك صدقا وعدلا أ ي صدقا في ا ل أ خ ب ا ر وعدلا في الأحكام ب ي ن أن ا ل أ م ة ب ا ل إليه ثلاث الطائفة الأولى نسأل الله أن يجعلنا ن أن س ب ة إ ي طواف ا ك م م ن ه ا طائفة آ م ن النور النور الكون ت وأبصرت فاهتدت واتصلت به وباطلا بهذا واهلا هذا بوئه بخارق الحق حقا والباطل باطلا على فهأت وفي ا ا ل ن ع نافعا والحسن حسنا والدار دارا ا و ل ق ب ح قبيحة قال في هذه ا ل ط ا ئ ف ة هدى للمتقين الذين يؤمنون ب ا ل غ ي د ويقيمون ا ل ص ل ا ة وما رزقناهم ي ف ق و ن والذين يؤمنون بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما أ ن ز ل من قبلك و ب ا ل آ خ ر ه ي ق ي ن و ن مما اثنى عليهم بقوله أ و ل ئ ك على هدى من ربهم و أ و ل ئ ك هم الملحون ب ا ل ن س ب ة إلى و ن ه ن ا ل ق ر آ ن ا ل ذ ي لا ر ل ب ف ي ه أ ن هناك قرارات كثيره كثيره كثيره ك ث ر ه ك ث ي ه كثيره كثيره ك ث ا ر ه كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره ك ث ي ر ت كثيره كثيره ك ث ر ه م ث ي ر ه ك ي ر ه كثيره كثيره على ق ل و ب ه م وعلى س م ي ر ه م وعلى أ ب ص ا ه ر ه م غ ش ا ه كثيره كثيره كثيره ي ر ه ك ه كثيره ك ث ي ا ه ك ث ي ا ل كثيره كثيره ك ث ي ر عن ث ي ر ه ك ث ي ر ا ك ث ر ه ك ث ر ه ك ل أ ن ه ا خفافيش البصائر والخفاش لا يرى الشمس خفافيش اعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل م غ ل م و ن مثل النهار يزيد ابصار ا ل و ر ا ء نورا و ي ع م ي أ عين الخفاش كما بينا في قوله في س و ر ة الرعد افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعماه انما ي ت ذ ك ر و الى الباب و ا ل ط ا ئ ي ا ل ث ا ل ث ة ويعقل حسو قريش هي ط ا ئ ف ه آمنت ب ه ف ا ه ر ا و ك ف ر ت ب ه ب ا ط ن ا ف ك ا ن ت مدلبي ن ن لا إ ل ى هؤلاء ولا إ ل ى هؤلاء و ي ع ا ل م ن ا ف قريش لك ا على الله ف يقولي ومن الناس م ن ي ق و ل آ م ن ا ب ا ل ل ه و ب ن و م ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين ا ل ي خ ا د ع و ن الله و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وما يخادعون الا أ ن ف س ه م وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون وطال في كلامه هذه ا ل ط ا ئ ف ة ل أ ن ه ا أ خ ص ا ل ط ا ئ ف فضرب لها الامثال بمثل النار ومثل الماء بذلهم كسيد من السماء في ظلمات المراه المضر و لا يسعنا المقام في أ ن نتكلم على ا ل م ذ ل ي ن ل أ ن ه يستغرق وقتا طويلا و ا ل ش ا ن ل ان الله لما ن و ه ب هذا ا ل ق ر آ ن العظيم و بين ّ أ ن ه الكتاب الاعظم الذي لا ريب فيه و بين ّ أ ن الناس ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه ه ل ا ء الطوائف ط ا ئ ف ة ط ي ب ة و طائفتان خديدتان ليس المقصود من ا ل ق ر آ ن في تقسيم هذه الطوائف مجرد تاريخ ولا اخبار بل مجرد وعظ وارشاد ان يعلم خلقه ويبين لهم انهم يجب عليهم ان يسارعوا إ ل ى ان يكونوا من الطائفه الطيبه ويتباعدوا كل التباعد من الطائفتين المقصود تنبيه المسلمين على ان يكونوا من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون وان يتباعدوا كل التباعد ان يكونوا من طائفه الكافرين او طائفه المنافقين لا شك أ ن المسلم اذا علم هذا التقسيم من خالق ا ل ك ل م جل وعلا أ ن ه يتشوف بتعطش إ ل ى الطريق التي يجتنب بها ا ل ك ي ن و ن ة مع ا ل ط ا ئ ف ة ي ن الخبيثتين و ا ل ص ي ر و ة مع ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ط ي ب ة لا شك في هذا لا. لأجري ه ذ اتبع أ الله هذا التقسيم لايضاح كلمتين هما عليهما مدار خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة وجميع الهدى و ص ل ه ا ل ك ا م ل ة بمن رفع هذه السماء و د ح ى هذه ا ل أ ر ض وفتح هذه العيون في اوجهكم وفرق أ ص ا ب ع ك م وشد ر ؤ و س ع ا ب ا ل ا ف ا ر و أ ن ت م في بطون أ م ه ا ت ك م من غير أ ن ي ح ت ا ج إ ل ى ان يشقها يخلقكم في بطون أ م ه ا ت ك م خلق من باب خلق م في ملومات ثلاث هاتان الكلمتان هما لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ف ب د أ ب ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى التي هي لا إله إ ل اله ا ل و ب ي الا أ ن ه مركبة من نفه و إ ذ الله ت ا إ نفه إلا الله ومعناها خلع جميع أ ن و ا ع المعبودات غير الله في جميع أ ن و ا ع العبادات واصل م ع ن ت ه ا إفراد وخالقها جل وعلا واصل العبادة ا في للكون و جل ا ل ع ب ا د ة في ل غ ة العرب الذل والخضوع وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قول طرفه بن العبد في معلقه تباري عتاقا ل ن ا ج ي ا ت واتبعت وظيفا وظيفا فوق مول ا ل معبد اي مذلل لدوس الاقدام والارجل اما العباده ا ل ا س ط ل ا ح ا ل ش ا ع فيتقرب الى خالق هذا الكون بما امر ان يتقرب له به على الوجه الشرعي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مع الخضوع والذل و ا ل م ح ب ة فلا يكفي الذل والخضوع دون ا ل م ح ب ة ولا ا ل م ح ب ة دون ذ ل الخضوع ل أ ن ا ل م ح ب ة إ ذ ا لم يكن معها خوف كان صاحبها في إ د ل ا ل وجراه فقد يقع في المقام ا ل إ ل ه ي بما لا ينبغي إ د ل ا ل ا بالحب و أ م ن ا من عدم الخوف والخوف إ ذ ا كان منزلدا ع ل ا ل م ح ب ة كان صاحبه م ب غ د ا وهذا كله لا بد من ذ ل وخضوع من ج ه ة ومن محبته ج ه ة اخرى <تصفيق> هذه ا ل ك ل م ة التي بينا معناها ج ا ء الله ب ث ب ا ت ه ا م ن ف ر د ا ف ي قولي يا يوماس و ا ب و ا ر ب ك م و ج ا ء ذ ن في ها في ح د ة في ق و ل ه ف ل ا ت ج ع ل و ا لله أ ن د ا ا و أ ن ت ع ل مو ن وكان أ و ل أ م ر ف ي ا ل مصحف الكريم يا عرس المصحف الكريم أ و ل أ م ر ف ي ه على ا ل ت ر ت ي ب الذي هو ع ل ي ه ق و ل ه يا أ ي ه ا ا س و ا ب د و ا في هذه ا ل آ ي ة التي ت ر و ن ن أ و ل س و ر ة ا ل ب ق ر ة و أ و ل و لهم في ه قوله فلا تجعلوا لله أ ن د ا د ا ف أ و ل نهي المصحف يتضمن حول اثبات من لا إ ل ه إ ل ا الله و أ و ل نهي منه يتضمن ح و ا ل ن ف ي من لا إ ل ه إ ل ا الله ثم ان الله لما بين هذه ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى و أ و ض ح ه ا جاء ببراهينها بين تفسير جزئها ثم ضمنها براهين البعث ثم وسنتكلم على ه و ا ونوضح ا ل آ ن ثم بعد ذلك أ ق ا ن ي ب ر ن ي ن ه ا ك م ح م د ا ل ا ت ب ي ا ل ل ه ق ا ل و خ ر ي ن والمجالات و ا م ا ن ز ل ن ا ل ا ت والمجالات والمجالات ا ل م ج ل ا و ا ل ا ل ا ت و ا ل ا ل ا ت والمجالات والمجالات و ا ل ب ج ا ل ا ت و ا ل م ج ا ل ت و ا ل م ج ا ل ا و ا ل م ج ت والمجالات و م ج ا ل ز ت ن ا ل م ا ل ا ت و ا ل ا ل ا ت و ا ل ا ت و ا ل م ج ا و ا ل م ج ا ل ا ه و ا ن م ج ا ل ا ت و ا ل م ج ا ل أ ن إ ا ج ا ز ا ت م ي ع ل ا ل م ا ل ا ت و ا ل م ج ا ت و ا س و ر ة م ن ه ب ه ذ و ا ل م ج ا ل ا ر و ا ل م ج ا ل ق ا ط ع على أ ن ه ت ز ج ي ل رب العالمين ا ذ لو كان من كلام البشر لقدر البشر على محاكاته ولعل ما قال ان لم تفعلوا قال ولن تفعلوا لنفي المستقبل علق ونفى الشرط المعلق عليه ليدل على أ ن المشروط لا ي أ ت ي ابدا وليقال ان لم تفعلوا يعني ولن تفعلوا لا يمكن أ ن تفعلوا وهذا التعليق والنفي و س ل و ب ه م ب ر ي غ من كلام العرب ونظيره من كلام العرب قول الخمساء الشاعره السلميه هرقي ي من جموعك واستفيقي وصبرا لناطقتي ولن تطيقي وليالما قال ر إذ م ت فاتقوا ع ل و ولم ف ع النار يعني فاعلموا أ ن ح ج ة الله وبرهانه قام عليكم بصدق هذا النبي الكريم و أ ن هذا المحكم المنزل كلام رب العالمين جل وعلا وقد تحداهم هنا ب س و ر ة منه قال و إ ن ك ن ت م هناك من مال زنا عربي ل على ت و ب س و ا ت ي ميلي يوم ما ت ح د و ن بسوره يونس بسوره عيدون قادم يقولون افتراء وزاروا بسوره ميلي ن ودوم ان يستقروا من دون الله يكونوا صادقين يوم ما تعدون بسوره يود بسوره ق ا أ م يقولون افتراء وزاروا بسوره ميليمس تراءات ودوم ان يستقروا من, من, من دون الله يكونوا صادقين يوم ما قاد فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أ ي تتيقنوا علما يقينا أ ن ما أ ن ز ل بعلم الله وأن فلم تمسلمون ل م تحداهم في س و ر ة الطر به كله قال ف ل ي أ ت و ا بحديث مذله إ ن كانوا صادقين ل م بين ا في س و ر ة بني إ س ر ا ئ ي ل س و ر ة الاسراء ان جميع الخلائق عاجزون عن الانسان بمذله قال قل ان اجتمعت ا ل س والجن على ان يتوب من رياء ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ما لكرمان هذا برهان إجاز يرى خفيفاً ليستدل على بمسانه غيره ثم براهيم أرجع فالمشركون تجعل أجعل العزاب إلى إله إلا الله. كيف تجعل إله واحدة؟ أجعل إله لا الله يقولون الآلهة قالوا الآلهة لا لشير بيان كيف واحداً؟ واحدة إنها ما البرهان على و ح د ا ن ي ة هذا الاله الذي رفع هذا الكون هذا البرهان كرره الله في هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة تكريرا كثيرا منه ما قال و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم ه م أ ت ب ع هذا ب ا ل أ د ل ة ا ل ع ق ل ي ة في هذه ا ل س و ر ة حيث ق ان ل إ في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والملك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 من غرائب و ع ج ا ئ ب صنعي كما نبين منه نموذج ا قليل ا هنا أ و ل ا الله في ا ل ق ر آ ن يجعل الفرق و ا ل ع ل ا م ة ا ل ف ا ر ق ة بين من يستحق ان يعبد ومن لا يستحق ان يعبد هي ا ل إ ب ر ا ج والاختراع والابداع من العدم إ ل ى الوجود فمن يبرزك ويخترعك ويبرزك من العدم إ ل ى الوجود لك عليك أ ن تعبده ومن لا يخلقك ف ه و محتاج إ ل ى خالق م ث ر ك ف أ ن ت وهو ملزماه الزمان ب أ ن تعبدا من خلقكما ولذا قال هنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم وقال جل وعلا افمن يخلقك من لا يخلق لا والله أ ن جعلوا لله شركاء خلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وخالق كل شيء و معبود كل شيء وهذه ا ل ح ا ل ة التي خلقنا عليها خالق الكون هي من غرائب وعجائب صنع من خلقنا وقد أ م ر ن ا جل أ م ر ا واجبا على كل إ ن س ا ن منا أ ن ينظر فيها و ي ت أ م ل حيث قال فلينظر ا ل إ ن س ا ن مم ا خلق هذا أ م ر واجب من خالق ا ل ك ل ل أ ن المقرر ة في علوم المعاني وعلوم ا ل و ص و ل أ ن صياغ ا ل أ م ر ا ل أ ر ب ع ة تدل على الوجوب حتما إ ل ا إ ذ ا ص ر ف ع ن صارخ وهذا هو الحق وصيغ ا ل أ م ر ا ل د ا ل ة على الوجوب في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة معلوم أ ن ه ا أ ر ب ع صيغ أ و ل ه ا فعل ا ل أ م ر نحو اعطم ا ل ص ل ا ة ث ا ن ي الفعل ا ل م د ا ر ع المجزوم بلام الامر كقوله فلينظر الانسان الى طعامه الثالث اسم فعل الامر نحو عليكم أ ن ف س ك م الرابع المصدر النائب عن فعله نحو يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا يا لقيتم الذين كفروا ف ضرب الرقاب يعني ض ر ب و ا رقابهم هذه صيغه لم أ ينظر ا ف ي ا ل إ ن س ا ن هي ت خ ت ب ي الوجوب الحتي مما خلق و ا ل إ ن س ا ن له رحله يجب على المسكين أ ن ي ت أ م ل ه ا وينظر فيها ليعلم قدره ويعلم عوامه من خلقه بينها الله امر الله ب ا ل ن و ا ر فيها في قوله فليمر و ا ل إ ن س ا ن مما خلق و ب ي ي ن ا للخلق ب ن خ ل ق ه منه م ق ا ل كلا إ ن ان خ ل ق ا مما ه م م ي ع ل و ن ح ل ل ل ي خ ق ن ا ك منه م هو اللي تافه و ق د و ض ح ا ل ل ه ت ع ا ل ه الحلقه ان شان يباهنوا ع ج ب ف س ه و ي ع ر ف ه ب ر ا ب ي لاني كريبه يسوع سكت الهلوك و ق ض ح ا ل ل ه ت ع ا ل ه الحلقه ان شان يباهنوا ع ج ب ف س ه و ي ع ر ف ه ب ر ا ب ي لاني كريبه ولذلك ر ا دفرح ان هذا ا ل إ ن س ا ن الذي يطغى ويبغى ويغزو الغداء ويتمرد على نظام السماء ويعصي من خلق على الكون ارتداء رحلته تراب وماء أ خ ذ الله ترابا زبده بماء فصار اسمه ت ي ن ا صار اسم ه ت ي ن ا ل م ان إ الله نقل هذا الطين ا من ط و ر إ ل ى طور خمير حتى صار ح م ا م م ش ر و ن ا و ي ب س حتى صار ص ل ص ا ر ا كالفخار ثم خلق الله بقدرته منه رجولا لحما ودما هو ا ل أ ب آ د م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلما خلق هذا ا ل إ ن س ا ن من هذا التراب إ ن م ا ذل عيسى عند الله كما ذل آ د م خلقه من ا ل تراب ثم قال له ك ن لما خلق هذا ا ل إ ن س ا ن من هذا التراب خلق م ر ا ت ه من بلعه وقد نص الله تعالى على أ ن ه خلق حواء من آ د م وهذا لا يسود من كتابه هل في في يقولون يا يوها ا ل نفسه ادم وزوجها ل ذ ي خلقت ب ن هو وقال ف ي س و ر ة العراف خ ل ق ك م م ن ن ف س واحده ة ج ع ل ا ز وقال ج ه ا و ف ي س و ر ة الزمر خ ل ق ك م م ن ن ف س و ا ح د ة ث م ج ع ل ا هازوجه ا ثم بعد أ ن صار هناك زوجان رجل و م ر أ ة كان الطور الثاني ب ا ل آ د م ي ي ن هي نصفه هنيه تقع في رحم ا ل م ر أ ة من نصفه منشات أ خ ل ا ق من ماء الرجل وغير المراه ل الرحيم ثم ي ن ق ل ه ا الى ل مدغه ق ط ع ة لحم على نحو ما يقطعه آ ك ل لحم الجمدغه ثم إ ن الله يحول هذا اللحم إ ل ى هيكل ع و ا م يركب في هذه ه ا ل ع و ا م بعضها ببعض هذه السلاليات و ه ه ذ ا ل ب ن ا ن ومظافي ه ه ذ ا ل يركب بعضها ببعض هذا التركيب الدقيق والصنع ا ل ه ا ئ ل العجيب في كل أ ذ ن منا وهذا الذي ركبه ليس ب أ خ ر ى كما قال نحن خلقناهم وشذبنا ا س ر يعني ه م ي ق و ل و ا ب ا ل ح س ا ر ي ة ف م ع ن ى يعني ضم ا ل ش ي ء للشيء وشده به ش د محكمه و ش د ب ن ا س ر ا ه لو كان الذي شد اليد بالساعد وسعد ا ل ا بالمفقه و البنايه ب ا لو كان آ خ ر ت لا تحرك ا ل إ ن س ا ن سقطت يده أ و سقط نفقه أ و طاح ر ج ل ه بل الذي يشدها و شده ش د محكمه ل م ان إ الله جل وعلا يكسر هذا الجسم هذا اللحم و يجعله هذا الدم ويزري مجاري ا ل ج و ن والغائط يفتحها لينزل تنزل عن البدلات ويفتح مجاري العروق والشرايين ل ي د و ر الدم و ي د ع و كل ع و في محل كالكبد والطحال والكليتين ويوكل كل بوظيفته في تدبير الجسم ويفتح هاته للعينين ويجعلهما على النور ويصبح بعض العينين بصبح اسود وبعضهما بصبح ابيض ويفتح هذا ا ل ف ن ويجعله فيه اللسان و ي و د ع و هذه ا ل ف ص ا ح ة ويعلم ن ب عين ا رق العذر يكون ب ا ل إ ن س ا ن ينظر الى سرقه ولمن ترى هذا الزبد لانه اذا لم تكن له حاجه في الرق لم يجب لهذا المنظر يسمع وجوله على هذا الترتيب الغريب الهاي وجوله الى المنظر ن س ي ر الى العلنى حول اللطف ويعلم ان يكون لدينا علاج عونه جوزه على سلام وجعل ا ل إ ن س ا ن من الغرائب والعجائب شيء يظهر العقول حتى إ ن م ا يحتاج إ ل ى قصه دائما كشعره وعواهره يزيع فيه روح الحياه هي لا يطيبه عند القص هذا من غرائب وعجائب خالق الكون جل وعلا خلقنا على هذا ا ل ن ح ر الغريب وصور بني آ د م على هذه ا ل ص و ر ة جعل الاب أ هنا والعينين هنا ولم يشتبه ي هنا طبع كل على كل إنسان ص ولو ر ة م خ ا ف ة ل ص ر ة خلق ر وهذه ا ص و يوضع واحد ر ة التي عليها ا كل هي س ب ة في ا ل ل ع ملايين ز ل ي ويوضع ت ن ف ذ على نحو ما سبق الملايين زائد على ما خلق لم يسبق العلم فكل واحد يوجد له ص و ر ة م خ ا ل ف ة ل ص و ر ة الاخر حتى اثارهم في ا ل أ ر ض و أ ص و ا ت ل غ م ا ت ه م و د س م ا ت ه م في ا ل أ و ر ا ق كلها م خ ت ل ف ة هذه صنائغ رب العالمين وهذه أ س ر ا ر ق ل ي ل ة من أ س ر ا ر معناه ربكم الذي خلقكم يعني فمن فعل فيكم هذا من ا ل أ ف ع ا ل والغرائب والعجائب في كل عضو وكل م ط ر ه عبره هو ربكم الذي يستحق أ ن تعبدوه ولا عليكم أنه ربنا فعل فينا من والعجائب ونحن فيبطونهم الواحد ولا عليكم فعل الغرائب لم لا ربنا فينا هذا هاتنا منا جهاء يخفى يحتج يشقهم يبني ينومها في من أنه أن أن صحية ب لكن ف كل هذه العمليات والمرأة لا هي تفرح وتمرح لا تدري ع ش ي ن من م ف ع د في داخلها من عائله ل و عجائبه ث م يسير طريقه خروف ولها ا ل و ن ويعلم ان الله يجدون ا إ ل ي ه حيث يقول يا خ ل ق ك من ي ذ ه و ن يوم ه ا ت ت ا ل غ ل ا م ن ب ع د خلق ف ي ع م و ل م و ن ا ي ع ل م و و ل م و ن و ي ل م و ن و ي ع ل م و ا ل م و ن و ي م و ن ل م و ن و ي ل م و ن ويعلمون ع ل م و ن و ي ل م و ن ويعلمون ع ل م و ن و ي ع ل م إ ل م و ل م و ن م و ن و ي ع ل و ن ويعلمون و ي ع ل م و ع ل م و ن و ي ل م و ن هذا الذي يفعل هذا الحلق والرجال هذا هو الذي يستحق ا ل ع ب ا ء ثم قال والذين ا م نقلكم أ ي و خلق الذين م نقلكم يعني أ ا ب و د و د ليجري ان تتقوا أ و أ ن تجعلوا بينكم وبين سخطه و ع ل ا ب ه وقايه والوقايه هي امتزال ا ل ل ه والتنابله ثم ق ا م زاد في البراهين العقليه الذي جعل لكم ا ل أ ب ا في ر ا ش ا يعني هذا هذا من غرائب صنع وعجائي ب أ م ر ي التي تستدعي ان يعبد وحده ويعلم أ ن ه الرب وحده الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشا وهذا الذي فرش هذه الارض ليس لاخرى و الارض فرشناها هذا نعم الماهدون جعلها ليست شديده ة الاستعداد شديدة شديدة في اخذ الحرب زمن الحرب ولا لاخذ البروده زمن البروده فلو جعل الارض كلها من حديد او من نحاس او من رصاص او قزدير ه ل ك كل م ن ع ل ي هناك ا جعلها ل رخوة ي اشياء ا ل خ ر ا ا وأنواع ت ا لانها ل ر وبناء و ب ا ل ي تتحرك ب ة م على ج ب ا ل هذه ن ف ي ا ا ل أ م و ا ت ه د ا ج ع ل الأرض ل كفاة أحياء ت التي مختار كفاة ت ك ت ك وتضمكم م أ ح ي ا ء على ظ ه ر ه ا وأموات ق بها و وهذه ذرشها الأرض التي للفرش ب س فيها جل وعلا من هذه انواع ل ل وعلى ل ج ب ا ا و أ مختلفة م ن ل ل ج جدد ب وغرابي ا وفيد وحمر مختلف الحيوانات ن م ألوانهم لنما الله ل والاشجار والثمار والحبوب أ ن و ع ا والزروع والمعادن والجبال مع اختلاف ا ل أ ل و ا ن و ا ل أ ش ك ا ل والمنافع و ا ل أ ق د ا ر و ا ل ط ع و ن وفي الارض شفع وجنات من أ ع ن ا د وزرع م ن خ ي ل س ل و ا ن وغير س ل و ا ن تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ب و ك ن ان في ذلك ل آ ي ا ت لكم الناخلون ثم <تصفيق> قال بناء أي وجعل ا هذه السماء بناء شقذا مرفوعا لا يتفطر ولا يتشقق ولا يحتاج إ ل ى ترميم ولا إ ص ل ا ح مع أ ن ه تمر عليه الاف السنين فارجع البصر على الكرام ا ف ط و ر ثم ارجع ولكن ب ش ر ر ت ي يجب ن ق ل إليك ش ر ا س ي ا و ن هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان س ا ي م ب ان ل يكون هذا م المكان ل إ يجب ان يكون ه ي ا المكان ل إ س ا يجب ان ف يكون هذا م ا ل ك م ا ك ا ل ل أ و ى فلينظر ا الانسان إ ل ى طعامه يجب على كل انسان حتما ان ي م ظ ر إ ل ى طعامه ومعنى هذا كان ربه يقول ايها الانسان المسكين الذي تتنطع وتتمرد على نواه السماء انظر الخبز الذي تاكل منه ولو م تجده لمت من هو الذي خلق الماء الذي شرب به ورويه حتى نبت ايمكن ان يخلقه غير الله هذا ان الماء خلق من يقدر على انزاله على هذا الطريق و ا ل أ س ل و ب الغريب العجيب ر ش ا ش حتى ترى العبد من اجل ان يضر به اليه فلو كان منزله اخرى لجعل المطار كله ق ط ع ة و ا ح د ة لترك البلاد وغرا بعد عين ينزله بغايه, بغاية اللطافه الم ترى أ ن الله يزجي سحابا ه م يؤلف بينه ه م يجعله م ك ا ن ا فترى اليدق يخرجه من خ ل ل ا هذا الله جل وعلا أن جل خلاله ق م ا ء وأبدعه ثم انزله على هذا الاسلوب الغريب العجيب الهائل وراويت الارض وشريف من هو الذي يقدر على أ ن يشق ا ل أ ر ض ويخرج من الأرض م س م ا ر النبات هذا ان م س م ا ر ا ل ن ب ا ت خاد من هو الذي يقدر على أ ن يخرج من ا ل س ن ب ل ة هذا ان السنبله خرجت من هو الذي يقدر على ان ينميه وينقله من قول الى طور ت ولكن يقولون ان المدير كان يحب المدير ا ويقولون ان يكون ا هناك اشياء اخرى لانهم يكون هناك اشياء اخرى إلى لانهم يكون هناك اشياء اخرى ولو ََ قال َ و َ أ َ ن ْ ز ل َ من َِ السماء ََِّ م َ ا َ أ َ خ َ ذ ج به ِِ من ِ ا ل س َّ م َ ر َ ا ت لقلكم لولا علمتم هذا ذكرتم ان خالق الكون هو الذي رفع هذه السماء وجح هذه الارض وابرزكم من ا ل ع و و ا ل و ج َ د ويعني انبت لكم الارزاق فلا لا ت ع ا د ل و َ ب َ ذ ا من لا يقدر على شيء ولا تسرفوا شيئا من حقوقه الى ع َ ج ز ضعيف لا يقدر ع َ ى شيء ولذا قال فلا تجعلوا لله اندادا لذا لا تسريحون ل ه ا ل حقوق العباد وانتم تعلمون ا ن الواحد الرب واحد المهمومين القادر على كل شيء الذي يستحقون مبادره ن ا ان ربنا جي هذه الايه التي سرقوا عليكم من صورت البقاء وتكلمت لكم كلاما قليلا عليها فما هذا لا يتبراهيم من براهيم الباب السائده القران、العون. لان الله جل وعلا المعارك في ا ل ق ر آ ن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنكر البعث من أ ع ظ م المعارك وان كانت م ع ر ك ة العظمى ا بين الرسول و ا ل ن و ن في ع ب ا د ة الله و ح د ه إ ل ا أ ن ه م ينكرون البعث ويقولون إ ن ه إ لا موتتين الاولى وما نحن بهم الشيء وما نحن بهم عظيم تلك اذا كانت خ ا ط ر ه من يهد الاعلام والارميد كلها إ ن ك ا ر من البعث والله جل وعلا أ ك ث ر ا ل ق ر آ ن العظيم من غلاوه ب ر ا ه ي م يقيمها براهين عقليه على أ ن ه يبعث الناس بعد الموت أ ش ا ر إ ل ى ز ل ا و ة منها في هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة التي ذكرناها عندكم الان وكررها خمس مرات في, هذه السورة الكريمة في غير هذه الايه أ م هو أنه خلقنا واخترعنا ا ل م ش ا ر إ ل ي ه بقوله في ا ل آ ي ا ت التي تلونا يا أيها الناس ع ب د ومن ا ر ب ك اللي ي خلقكم ع ي ومن خلقكم أ و ل ا فهو قادر على ان يعيدكم ث ا ن ي ا ل أ ن ا ل إ ع ا د ة ايسر من الاختراع و ا ل ا ب ت د ا ء ف ل ي س أ ن ت اطرف عاقل في الدنيا أن يرضي أو إلي أ ص ع ب اختراع الهيل وابتداعه اولا أ و إ ع ا د ت ه بعد الهيل مره اخرى الجواب طبعا إ ع ا د ت ه بعد الاختراع أ س ه ل من اختراعه و إ ن كان الله جل وعلا لا يصعب عليه شيء وليد ل ه ذ ا ترى هذا البرهان الكبير ب ا ل ق ر آ ن كقوله جل وعلا و ا أ ج ه ا الناس ان كنتم جاريه من البعث ف إ ن ا خلقناكم من فاس ولا يكون البعث أ ب د ا اصعب من ا ل إ ي ج ا د ا ل أ و ل من ف ا ث وكقوله جل وعلا ولقد علمتمون مشاهدولا اي ا ل إ ي ج ا د ا ل أ و ل فلولا تذكرون أ ن من أ و ج د أ و ل ا عادل على ا ل إ ي ج ا د الثانيه وكقوله وكقوله ََََ لَنَا د ر م ذ ََ ن ِ جل َ مَنْ وعلا ْ ي ي ُ ح َِ افعلينا أ َْ ش َََ أ ه أ َ بالخلق مَرَّةِ ٍََْ ل ِ ي م ا و و ل ه بل وعلا وهو ل م ي فرد من, من خلق ل م د ي ع د و ك و ف يلتبس عليكم الخلق بدأنا أ و يُعيده ع د و الجديد ع ي ن إِنَّا و أ ن ت م تعلمون الخلق ا ل أ و ل وليجري هذا قال مخاطبا ل ل إ ن س ا ن والتين والزيتون و ط و ر ي ل س ن ي ن وهذا البلد ا ل أ م ي ن لقد خلق ن ا ل إ ن س ا ن في احسن تقويم ثم قال مرتبا على هذا فما يكذبك باب الدين م ا يحملك على ان يكذب بالله والجزاء وقد علمت اني خلقتك أ و ل ا وهذا البرهان متكلم في ا ل ق ر آ ن ت ك ر ر ا كبيرا لا ي ح ط ى ولذا نسى الله في آ ي ا ت من كتابه على أ ن ه لا ينكر البعث إذا الإيجاد ا من نسي ل أ وكقوله ل م ا ا ل في ق جل وعلا ويقول لنا مهلا الانسان و أوجد ل لعلم ق واذا مات لسوف ا خ ر ج ح ي ا أ و ل ا يذكر ا ل إ ن س ا ن أ ن ا خلقناه من قبل ولم يكشفها فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول ج ه ل ا ل م ج د ي ة وهذا البرهان كبير من بالقران وقفنا التنزيل بايات متعدده البرهان ا ا ل كبير ب ا ل ق ر آ ن وقوله تعالى على, السماوات أكبر على, على خلق السماوات والارض الاكبر من خلق الناس او من قدر على خلق الاكبر ف قادر على خلق الاصر من ذلك وقوله جل وعلا اولي وعلا ان الله الذي خلق السماوات والارض يللا يحرقهم ق ا د ر على ان يحيى الموتى بلى يللا خلق الاعون قادر على ان ي ل الاصر وقوله جل وعلا اولي وعلا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يحلق ن ه م وقد أ ر ق م ه حجر ا بقوله أ أ ن ت م أ ش د خلقا أ م السماء بناها رفعه ك ه ا ف سواها و أ غ ط ش ليلها و أ خ ر ج دهاها و ا ل أ ر ض بعد ذلك د ح ا ه ا أ خ ر ج منها ه ا وارف مراها والجبال أ ر س ا ه ا الجواد هذا الذي ف ع ل بالسماء والارض أ ش د و أ ع ظ م خلقا أ ي من قدر على اشد ا ل أ ع ظ م فمن بعد أ و ل ا انه قادم ن على الله وسخر وهذا برهان كثير في ا ل ق ر آ ن و ا ل ق س د السرير في ايات و ب ي ا ن ما اشتملت عليه الآيات من الغرائب والعجائب والرشاقه الثالث من هذه البراهين هو إ ح ي ا ء الارض أ ر ض بعد م و ت ه لأن ملاحية أ ا بعد موتها تجد الأرض قاهدة ميتة نباتها وتجدها النباتات النباتة ينجي جميع قاهدة أعاد بعد الأرض لا الله المطر الخضراء الحلم هذا العدم أحسر مضرة طهر حية ثم من في إن زمن ق ا د ر على حياه ا ل إ ن س ا ن ب ع د العدم لأن ما ج ا ز ع ل ى ا ل م ئ ل ي ج ت ز على, على المناجم وما جرمان ي ش ا ى مع دومين وما اجد هما أ و ل أ ع ا ه ذ ا و ن ح ن هم يشاء ف ن ع ل م و ن ه ق ا د ر على ا ل ص ا ن ي وهذا برهان كبير من ا في ا ل ق ر آ ن وشير له في ق و ل ه هنا و أ ن ز ل من السماء ما ه فأخرج به من السماءات المساله و ا ل ا ي ا ت ا ل ت ي ي ش ا ر إ لهذا ا ل برهان ع ل ى ا ل ب د ي ك ث ي ر ه ك ق و ل ه تعالى ومن آ ي ا ت ه أ ن ك ترى ل أ ر خ ا ش ع ة وقالت لها ان تكون هناك س ا ل اخر يقول ل ان تكون ن ا ك سؤال اخر يقول ان تكون هناك سؤال اخر يقول لك ان هناك سؤال اخر يقول لك ان هناك سؤال اخر يقول لك ان ه ن ا ل سؤال اخر يقول لك ان هناك س ا ل اخر يقول لك ان هناك سؤال اخر يقول لك ان ه ا ك سؤال اخر يقول لك ان هناك سؤال اخر يقول لك ان هناك سؤال اخر يقول لك ان هناك سؤال اخر ي ل ل ان هناك س ا ل اخر يقول ل ان هناك سؤال اخر ق و ل ل ان هناك سؤال اخر ل لك ان ه ا ك سؤال اخر يقول لك نابهي ولكن ب يجب ان لاحق يكون كذلك قبوركم هناك بعد الموت حين الأرض من ا ب ا ل المسلمين أ ا ل ل في ا ل س م ا ل ي ه م ي ن ت ويكون هناك ل ح من المسلمين ج ي ج من الحج ويحلي الأرض ويحلي موتها وكذلك ر بعد خ أي من ق ب وقال ل الموت ك م أحيانا بعد و تعالى انظر الى رحمه الله كيف يحيد هذا بعد موتها ان ذلك لوحيد موسى ورعلاه المسلم الحديث والاعراف القرانيه هي كبيره جدا في كتاب الله ورقه التنزيل اما البرهان الرابع على الجعب الذي يمنح هذه الايه ل الذي يمنح انه تكرر في سيره بقاعه خمسه مرات هو ما جاء بالقصص السادسه في القران ل أ ن الله أ ح ي ا ء بعض ا ل أ م و ا ت في دار الدنيا والناس ي ن و ر و ن ل أ ن ن ا احيا ء نفسا واحده ف ب ع د ا ل م ا ت ي هو قادم على احياء جميع الانفس ل ا س ت ر ا ئ ه ا ما خ ر ق ك م ولا داعمكم إ ل ا نفس و ا ح د ة من, من المواضيع ا ل خ م س ة قوله في ص و ر ة ا ل ب ق ر ة و ي ق ل ت م ي ا مصالح من الالف حتى نرى الله ج ه ز واخرتكم ا ل ص ا ئ ق ة والتي تمرون من بعد موتكم لعلكم تشكرون ومن بعد هؤلاء بعد موته تماثل عدوهم ن المنزل قادر على بعض كل انسان بعد الموضع أن مات الثاني ي لما ا بعد و ه ب ب الناس ق ل وهم ي ر من المجلس أحيا هذا ف ولكن ق ا د على اصبحت موعدك ان ل الله تكون لدينا م ه الموتى المجلس د حراج خ من الطعام ا و ن لانه يكون لدينا حراج من ديارهم ومروج حياتك فقال لهم الله موتوا ث م أ ح ي ا ه م إ ن الله لا يفضل من ه ا ل ن ا س الموضع الرابع او زمن وحمار ه ل أ ن ه م ك و ا م ئ ة س ن ة م ي ت ا وحمار هم ت ن ز ق العلام ث م كان ما قصه الله في ق ر ي أ و كالذين راى ع قريه و ي خ ا ر ج ة على ر و ش ه ا قال أ ن يحيى هذه ا ل ل ه بعد موتها ف أ مات ه ا ل ل ه م ئ ة عام ث م ما ع ث ر قال ك م ر د ي قال يبثروني بعد يوم قال ب ا ل ذ ي سميت عام ثم ر إ ل ى طعامك وشرابك ل د ي ت السنه ثم ر إ ل ى حمارك و ل ن ج على كايت للناس ثم ر إ ل ى العوام كيف يشترها و ذ ق ر ا ت ا ل أ خ ر ى كيف يشيزها ومنك سوى ا ل ح م ة فلم مات ب ي ن له قال أ ع ل م أ ن الله على كل شيء حديث الموضوع ا ل خامس طير ابراهيم ح ي قال ربي اريدك بالموت قال أ اردتني على بلا ولا تليق من قليل قال بأخو أ ر ب ع ة من الطير يذكرون في ا ل ق ص ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ه ان هذه الاربعه غراب ونسر وديك وطاوس هم هم ل جبال منهم فرق م ه ا على、الجبال. هم, هم فصار الريش واللحم إلى اللحم إلى العلم والرأس إلى الجفلة كسعية وعلم أ أ ن الله عزيز حكيم ب د أ ك و ن من هذه الجمل أ ن الله جل و ع ل ا أ ك ت ب في أ و ل ه ذ ه ا ل س و ر ة ا ل كريمه ة ذ ا ا ل ترتيب العجيب و ن و هو بشان يهوى ا ل ق ر آ ن العظيم ا ل ذ يهوى المبين و ف ي خ يهوى ا ل آ خ ر ة ثم ذ ينال ن ا س ب ا ل ن س ب ة إ ل ل ه ق ل ا ئ س ت ا ب ت الامنت به و ا ي ا ا ل م د ا ط ن ه و ط ا ئ ف ن ك ب ر ت به و ا ي ا ا ل م د ا ط ن ه و ط ا ئ ف ن آ م ن ت للهايا و ك ب ر ت به ب ا ط ن ا وضرب لهذه الامداد ثم بين انه ينبغي للمسلمين ان يكونوا من تلك الطائفه الطيبه وان يتجنبوا منها ان يكونوا من الطائفه الخبيثتين ثم اشار الى أ ن ندار ذلك على تحقيق كلمتين بهما خير الدنيا والاخره وعليهما قوام السماء والارض لا اله الا الله محمد رسول الله ثم جاءت ا ل ث ا ن ي ة م و ض ح ا إ ي ا ه ا في ظهر ا ل ع ج ا ز هذه ا ل ع ب ا د ة التي يشير إ ل ي ه ا ه ن ا هي فروع ك ث ي ر ة و أ ن و ا ع م ت ش ر ة ويطاعه الله في جميع ما أ م ر به وجميع ما نهى عنه كما قال الله جل وعلا فمن كان ي ر د ي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا ي ش ك ا ل عباده ربه احدا و ا ل ق ر آ ن العظيم هو النور والميزان العدل الذي يعرف به الحق من عباده و الله يقول لقد صنعوا س ل ن ا ب ا ل ب د ي ن ا ت و ان ز ل ن ا معهم الكتاب و الميزان و قد بين ا ا ل ق ر آ ن ميزانا نعرف به أ ع م ا ل ن ا و من حكا ينقض به أ ع م ا ل ن ا ف ن ع ر ف أ ز ا ئ ف ة ه ي ام خ ا ل ص ة أحق ا ه ي أ م باطل و قد بين ا ا ل ق ر آ ن يعني أ م ا المسلم ا ل م ه ل ا إ لا أ ر ا د أ ن ي ع ر د عمله على ا م ي ز ا ن يعرف به اعمله صالح أ و طالح اما ذلك الميزان ي ت ر ك ب م ا ل ل ا ه و ا ل ش ي ا ء وكانت هذه الثلاثه الاشياء موجوده في ذلك العمل فهو عمل صالح كما ينبغي و ان اختل منها واحد فالعمل طالح غير صالح الاول من هذه الامور الثلاثه هو ان يكون ذلك العمل مطابقا لغير الامر لما جاء به سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه لان الله هو الملك الاعظم الجبار لا يقبل ان يتقرب عليه الا طبق ما امر ولكن ل يقول لهم من الدين. لا الله. الله لكم ان ل ك و ن الشركاء يقولون ان يكون مخرج من الله يلعب كما قال ه الله يلعب الله تَسْتَرُونَ يلعب الله أَتَاكُمُ فَخُلُونَ يلعب و الله يلعب وقال قل اني املت أ ن اعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ناشئتم من دوني فمن عبد به غير خلاص جاء ب م ا ر م ر ب ه لان الله يقول وما أ م ر و الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ا ل ا ن ي أن ذلك العمل على مبنيا س ا س ا ل ع ق ي د هو التوحيد الصحيح ل أ ن ا ل ع ق ي د ة كالاساس والعمل كالسقف فالسكه ا ذ ى وجد اساس لبك عليه وان لم يجد اساسا الهاض والله يقول ومن يعمل من الصالحات مما كلمه الله وهو مبني فيقيد بالايمان ثم انه يبين الذين يعملون الصالحات من غير ا ي م ا ن ويقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه اباء منذورا ويقول من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يوسي اليهم اعمالهم جوابهم جواب الخسول اولئك الذين ليس لهم ب ا ل آ خ ر ة إ ل ا النار وعدد ما صنعوا فيها و ذ ا ت ل و ا مما ك ا ن يعملون و ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة التي هي الاساس الذي يبنى عليه ا ل ع م د ب ا ب ط ه ا المنطلق على ج ه ي ا ت ه ا هو ا ل ا ش ت ب ا ء ة ي نور ه ا و ا ل ق ر آ ن العظيم ل أ ن العقول م خ ل و ق ة قاصره واقفه عند حدها و ا ل م ؤ ت ص م الوحيد هو نور ا ل ق ر آ ن العظيم ف م ا قاله الله ورسوله وغبت عنهما نقوله وما لم يقولاه لم نقله و م ا أ و ج ب ا ه نعمل به وما س ك ت ا ن ه ن ت ر ك ه وما ف ص ل فيه كتاب وسنه نغسل وما أ ج م ل فيه نجيب وما س ك ت ا ن ه ن س ك ت ولا نكلم ولا نعلم ونحن دائما نبين في المناسبات أ ن هنالك مسائل اولا ش ا ئ ا ت السباق زلت فيها عقول الناس و ض ل قوم بالافراط وقوم بالتفريط و ق و م ش ب ه وقوموا ح وقوم ت ل و ا ونحن دائما احنا د ع ومن انفسنا واخواننا الى طريق القرآن والعروة ا ل طريق ه ل ل ا ا ف ص ا لها بكتاب الله وانا ا م ويستمسك جاء ر بها كلها فقد سلك طريقه سلف التي كان عليه النبي ا صلى الله عليه وسلم واصحابه و خ و ل ا ا ء ا ل ر ا ش د و ن والقرون ا ل م ش ه و د لهم بالخير ومن أ خ ذ بواحد ا ل ا ه وقد وقع نفسه في مهواه قد لا يتخلق منها هذه ا ل ل س و س ا ل ث ل ا ث ة